إذ يعشِّيكم عساماً منه ويُنزل عليكم ويُنزل عليكم من السماء ما ليُطهِّركم به ليُطهِّركم به ويُذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم. وَلَيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْفَزَعَ فَصُدُّوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذلك بأنهم شاق الله ورسوله، وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَالِكُمْ فَذُووهُ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار وَمَن يُولِيهِمْ يَوْمَئِذٍ دُضَّرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا فَالْقِتَالِ إِلَّا مُتَحَرِّفًا فَالْقِتَالِ الْأَوْ مُتَحِيزًا إِلَى فِئَهِ فَقَدْ بَأَيْضًا غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيدِ